قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم وَيَنْصُرُهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّهِ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيَنْصُرُهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّهِ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ويذهب غير قلوب ويرحم ويتوب الله على من يشاء ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم أَمْ حسبتم أَن تُت رَقُ وَلَمَّ يَعَّنِل إلَذينَ جَهَدُ مِن قُم وَلََيَت تَخِذُ ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ قَدِيرٌ بِمَا تَقُولُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ تَجِيدُ مَا يَشْيُ لِينًا عَذَابَ أَنْفُسِهِمْ تُرِكُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هَالِدُونَ أُولَئِكَ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 وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرامك من آمنا فمن امن بالله واليوم الاخر و هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَن آمَنَ دِينَهُ وَيَمِنَ الْآخِرِ وَجَاءَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل ام والدهم وانفسهم اعظم درجه الذين امنوا وه مُدْرَجَةٌ عِنْدَ اللهِ أعْلَى دَرَجَةً عِنْدَ